122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. ألف لام مين 124. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَ قَادِفَةََّ الَّذينَ مِن قَ بِلِهِم فَلََا يَعََّمَن النَّو اللَّهُ لَذَ صَدَقُن يَعََّ مَنَّكَذِ بِ أَم حسب الذين يعملون وَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَخْلُقُ لِتَنزِيهِ حُسْنًا وَإِذَا هَذَا كَمِتُوشِ رِتَن بِمَا لَيْسَ لَكَ بِدِيْعِ عِلْمٍ فَلَا وَمِ نَم النَّ سِمَي يَكُول آممًَا الن بِله فَإِذاَا أُذ فيِيل جَلَ فِد النَّ اشتركوا في ذين آمَُ وَلَ ي مَنْ الن مُنتين وَقلَ وإب الرهم مَ إِقَا 121. الله ينجئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير I <laughs> <laughs> that <laughs> <سؤال> ۖۖ <سؤال> سقون ولن قد تركننا فَنَجُفَ فَأَخَذَتْهُمُ وَجْفًا فَتَأَسْبَحُ فِي ذَارِهِمْ Amen. وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنب the 119. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلوا منهم 117. واتيناهم الكتاب يؤمنون به 118. ومن هؤلاء من يؤمن به به لَهُ مِنْ كِتَابِهِ وَلا تَخْطُهُ 119. وما يجحد بآل 126. وراء لقومي وَلَا يَأتِيَ النَّ بَوْتَتَ وَهُم يَّ يَستَعجِلونَكَ بِلَّ ذَ بِوائَِّ جََّ يَا أُمَّاهُ السَّمَاءُ مِن فَوْقٍ وَمِنْ تَحْتٍ أَوْجُلٌ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَمْتَعُونَ تأكلون <تصفيق> 118. لنبوئنهم من الجنة غرفا 119. غرفا 117. وعلى رب ذم ما وقت الاض با صف الشمس والقمر الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا 119. لو كانوا يعلمون 111. فطف الناس من حول ذن 112. أفبالباطل يؤمنون 113. وبنعمة الله يكفرون 114. ومن أظلم ممن أَطِلَمَ مَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَصْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وإن الله لمع المحسنين